وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إذ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ ان شأن ناكرون فتطاول عليهم العمرو ولكننا ان شأن ناكرون فتطاول عليهم العمرو وما كنت تاويا في اهل مدين تسوا وما كنت فاويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب الطور إذ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 لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا ولولا فكوا رَبّنَ لَنا أَسَتَ إِلينا رسُولم فَنَتَّ ب آياتكَ وَنَكونَ منِن المُؤمنهين فكوا رَبّنَ لَول أَستَ إلينا رسول فَنَتَّ آياتتِكَ وَكونَ منَِ المُؤمنِه فَلَمَّ من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى فلما جاءه الحق من أَوَلَمْ يَكْفُ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ, قبل قَالَ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قَالَ تَشَاطَرُوا الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَم ٱنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ أَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَم ٱنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَتَّبِعُ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ الله إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ